كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تذعون من دونه ما يملكون من قطمير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 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عذن يدخلونها يحلون فيها من أَسَاوِرَ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ان رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُور الَّذِي أَحَلَّنَا ذَا رَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ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 بَنَا أخرجنا نعمل صَالِحًا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمل لكم ما يتذكر فيه ما تذكر و جاءكم النذير فذوقوا فمال من نصير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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أَمْ اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل ان يعلم الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا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 فَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن